بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد قوله الذين يؤمنون من مقصود بقوله يؤمنون آه عبد الله نعم أن يصدقون ويغرون حسن فما معنى الإيمان في اللغة ما جعفر؟ النعم الإقرار والتصديق على ما ذهب إليه شيخ الإسلام كانه بمعنى الإقرار، والذي اشتهر عند العلماء بمعنى التصدير ونقل عليه الإجماع. هذا هو المشهور عند العلماء سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم بمعنى التصدير. والذي حققه شيخ الإسلام والمحققون من تلاميذه ومن بعدهم يقولون الإيمان بمعنى الإقرار عندك يا أخي قولهم الايمان بمعنى الإقرار هذا لا شك أنه إن شاء الله الأغرب لكن ما هي التعليلات التي ذكروها وايدوا بها هذا القول حتيق نعم يشمل التصديق وزياده الاغرار ايضا كيف نعم لو كان الايمان بمعنى التصديق لا قابل به التكذيب ولكنهم لم يقابلوه بالتكذيب فما يقال امناه وكذبناه وانما يقال صدقنا وكذبنا واما آمنا وكذبنا ما يقابل لو كان بمعناه لقبل به وإنما يقال آمن وكفر فالايمان يقابل بالكفر والتصديق يقابل بالتكذيب. هذا ما يدل على أنه ليس بمعناه لو كان بمعناه لقبل به ما قوبل به التصديق هذا واحد نعم انه لا توجد كلمة في لغه العرب ترادف كلمة من جميع الوجوه نعم حسنته وايضا مما ذكرنا هذا نعم من حيث التصلي يعني الكلمة لا توجد كلمات ورادة كلمة من جميع الوجوه فهي هات بمعنى بعوذة ولكنها أبلغ في البعد فيها شيء من الزيادة أي بعده جدا لكن بقي من الفروق ايضا من حيث الاستعمال حسنت فإن التصديق استعمل متعديا بنفسه ومتعديا بالجار قال صدقناه صدقنا به وأما الإيمان فلا يستعمل إلا بالجار ولا يستعمل إلا متعديا به بالجار آمنت به أو آمنت له كما في قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فلا يستعمل إلا بالجار فهذه بعض الفروق حملت شيخ الإسلام وغيره على أن لا يقول الإيمان بمعنى التصديق وإنما بمعنى الإقرار لما رايت من المخالفه في الاستعمال وكذلك ايضا فيما ذكر من المقابلة وكذلك أيضا فيما ذكر من حيث اللغة لا توجد كلمة في لغة العرب بمعنى كلمة أخرى من كل وجه طيب بسم الله قال رحمه الله وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب هذا من حيث اللغة حقيقة الإيمان التصديق بالقلب وقد تقدم الكلام على ذلك قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا هذه حقيقة الإيمان لغة عند جماهير العلماء قال وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان وهذا الذي عليه آل السنة يقرره الإمام الباغ رحمه الله في تفسيره فالإيمان عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان فلا بد من اجتماع هذه الثلاثه الأمور في الايمان الشرعي فان اختل شيء من هذه الثلاثه التي ذكرت فليس من الايمان الشرعي هذا الذي يعتقده بعض الناس فليس مجرد التصديق بالقلب فحسب كما يذهب اليه قلات المرجئه أو الاقرار باللسان فقط كما يذهب اليه بعض ايضا منتجع من أهل الارجاء ولا مجرد أيضا العمل بالأركان فلا بد في الإيمان من اجتماع هذه الثلاثه الأمور فلا يتم الإيمان إلا بها بل لا يوجد الإيمان الشرعي إلا بها لا نقول لا يتم بل لا يوجد الإيمان إلا بهذه الثلاث الأمور تصديق بالقلب وإقرار بالنسان وعمل بالأركان فإن أبا طالب كان مصدقا بقلبه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحدار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا لكن ما نفع هذا التصديق ولا نفع أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها فيهم وجحدوا بها واستيغنتها أنفسهم ما ينفع التصديق فقط فلا بد معه من الاقرار باللسان أشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله أما مجرد تصديق بان دين محمد حق ولا يقبار عليه هذا ما ينفع فلا بد معه من النطق باللسان بالشهادتين وكذلك أيضا مع ذلك العمل مع التصديق والنطق بالشهادتين لا بد من العمل وإلا صرنا مرجئه وإلا صرنا مرجعنا وقلنا يكفي بس الإيمان تصديق وإقرار بالنسان وإذا لم يعمل الشخص فهو ناجي يوم القيامة كما يزعم بعض من ينسب نفسه بأنه راس السلفيين وذروة السلفيين وأنه يكفي التصديق وإذا الشخص خل... اختل عنده العمل هذا يعتبر من الناجين يوم القيامة لأنه عنده تصديق بالقلب وعنده كذلك نطق باللسان هذا هو قول المرجع فاين العمل والآيات التي في كتاب الله الكثير المتكاثرة وكذلك الأحاديث التي في كلها فيها اقران كلها تجدها تقرن الإيمان بالعمل هذا ما يدل على أنه لا يكون الإيمان إلا بالعمل أما واحد يقول انا مؤمن انا أشهد أن لا إله طيبون الصلاة أين الصيام أين الحج مع استطاعته أين العمرة؟ أين الزخاة إن كان من أهل الأموال؟ أين عبادة رب العالمين؟ لو كان عندك تصديق لا تصديقك على الطاعة أو كان عندك تصديق كما هو حاصل عند الصالحين هذا التصديق لبعثك هذا التصديق على طاعة الله سبحانه وتعالى أما أنا مؤمن ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طاعة ومعاصي قائمة من زنا من لواط من إلى آخر ذلك من الأمور فأي تصديق هذا التصديق يبعث عن الخير ويبعث على الطاعة فما يخفي الاعتقاد بالقلب والإقرار بالنسان أو الإقرار بالنسان بد معه من العمل فالذي لا يعمل شيئا من الأعمال لا يأتي بشيء من الأعمال فهذا ما معه شيء من الإيمان طيب قال ابن كثير إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب إليه أكثر لإما بل حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغيرهم إجماعا هذا كلام ابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا هكذا ذهب إليه أكثر لإما بل حكاه الشافعي وأحمد بن حمل وأبو عبيد إجماعا فإذا بد من هذا الأمر في الإيمان الذي ما عنده لا عمل قلب ولا كذلك عمل جوارح لا خوف من الله ولا رجاء لله هذا عمل قلب ولا ضراعة ولا دعاء فيه مع هذا ولا أيضا عمل جوارح ولا عمل جوارح لا صلاة لا صيام ولا شيء من هذه الأشياء وربما مع الذراع الذراع يكون يعني من عمل الجوارح أيضا أو الدعاء من عمل الجوارح قال فسمي لإقراره والعمل إيمانا لوجه لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه نعم لانه من شرائع الايمان فسمي الإقرار والعمل ايمانا لوجه من المناسبه ما هي المناسبه لانه من شرائع الايمان فالإيمان لا يكون الا بهذه الاشياء لذلك سمي العمل ايمانا وسمي كذلك الاغرار ايمانا لانها من شرائعه هذه هي المناسبه في تسميه هذه الاشياء بالإيمان وهي ايمان ولا شك هذه الاعمال هذا الإيمان الشرعي. قالوا والإسلام الخضوع والانقياد هذا في اللغة الخضوع والانقياد وإن في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا معنى الإسلام الشرعي. الانقياد أو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فمن كان كذلك فهو مسلم الذي ينقاد لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة وينقاد له بي أو بالبعد أيضا كذلك عن الشرك فهذا مسلم ومؤمن أيضا بالله سبحانه وتعالى قالوا الاسلام هو الخضوع والانقياد فكل إيمان الإسلام وليس كل إسلام إيمانا نعم هذا معلوم فكل ايمان اسلام فالذي هو مؤمن فهو مسلم والذي هو مسلم ربما لا يطلق عليه اسم الإيمان الكامل ولا يقال له مؤمن باعتمار الإيمان الكامل فيه ضعف وإلى لا شك أن من كان مسلما فهو عنده إيمان عنده إيمان لكن يعنون بذلك وليس كل الإسلام إيماناً أي أنه عنده نقص في إيمانه عنده نقص في إيمانه لكن الذي هو مؤمن فهو يقال له مسلم هذا هو المقصود وليس معنى ذلك انه ما هو مؤمن الذي هو مسلم ليس بمؤمن لا ومسلم لكن عنده ضعف في هذا الإيمان ولم يكمل هذا الإيمان وهذا عند الافتراق واما عند هذا عند الاجتماع وأما عند الافتراق فيجتمع الايمان مع الإسلام هذا المقصود فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمان هذا ربما يكون عند الإفتار عند الاجتماع وأما عند الإفتراق فالإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام والإسلام يطلق عليه إيمان وكذلك أيضا الإيمان يقال له إسلام لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع على القاعدة المعلومة قال فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا اذا لم يكن معه تصديق اذا لم يكن مع الإسلام تصديق فهذا لا يقال له ايمان هذا كافر بالله هذا كافر بالله الذي ما عنده تصديق هذا كافر بالله لكن الذي اشرنا اليه قبله الذي هو عنده ايمان من اهل الاسلام عنده ضعف في ايمانه اما التصديق موجود التصديق موجود أما الذي يعنيه الشيخ رحمه الله إذا لم يكن معه تصديق فهذا اسلام مجرد مثل الإسلام أولئك المنافقين ما عندهم تصدير ولكن عندهم كما ترى أعمال ربما يصلون ربما يحجون ربما يجاهدون لكن قلوبهم خاوية من التصدير فهؤلاء لا يقال لهم مؤمنون لا يقال لهم مؤمنون عبد الله بن أبي وكذلك أيضا من سلك مسلك من المنافقين هؤلاء يقال لهم في الظاهر ايش مسلمون أليس كذلك باعتبار ما يظهرونه وأما في بالنسبه للإيمان فليسوا بمؤمنين فلا يقال لهم مؤمنون وإنما باعتبار الظاهر تجرى عليهم أحكام الإسلام فقط باعتبار الظاهر تجرى عليهم أحكام الإسلام لتخلفوا التصديق عندهم وهو يعني الآن الإسلام الشرعي الذي هو ما اشرنا إليه الاستسلام لله بالتوحيد والإغياد له بالطاعة والخلص من الشرك فهؤلاء ما عندهم هذا الإسلام فإنما عندهم الإسلام اللغوي فقط الذي هو معنى الانقياد هؤلاء المنافقون عندهم الإسلام اللغوي فحسن الذي هو معنى الانقياد أما الإسلام الشرعي ما هو عندهم قال وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن هذا حال من؟ حال منافقين وذلك أن الرجل قد يكون مستسلم في الظاهر غير مصدق في الباطن وقد يكون العكس، وقد يكون مصدقا في الباطن غير موقعات في الظاهر مثل حال من الذي شرنينه قبله؟ ابو طالب احسنت مثل حال أبي طالب فإنه مصدق في الباطن لكن غير مقاد في الظاهر فلا بد في ما ذكر من التصديق الباطني والإنقياد الظاهري هذا لا بد منه فلذلك ذهب الشنقية في قول قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا لا تنقلوا اسلمنا إلى أن هؤلاء العراب كانوا كفارا وليس من مسلمين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لا تنقلوا أسلمنا أنتم ما عندكم تصديق وإنما عندكم من ايش في الظاهر فقط فلستم مؤمنين وإنما مسلمون باعتبار الإسلام اللغوي وهو الإنقياد أما الإسلام الشرعي ما عندهم فيكون الذي أثبته لهم هنا لأن الشنقيطي يقول هم كفار هؤلاء الاعراب الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فقال الإسلام الذي أثبته لهم هو الإسلام اللغوي وهو الإنقياد أما الإسلام الشرعي فنفاه عنه قالت لها امنا أمنا هذا ما هو عندهم لأن الإيمان ربما يطلق أيضا كذلك ويراد من الإسلام فهذا ما هو موجود عندهم لانه ما عندهم تصديق وإنما عندهم انقياد في الظاهر فقط فلذلك نفى الله عنهم الإسلام الحقيقي الشرعي وأثبت لهم الإسلام اللغوي فقط وهو الانقياد المجرد بالأعمال الظاهرة وهذا المقصود ليس جميع العرب قالت العرب آمنا ليس المقصود بجميع الأعراب فمن الاعراب من هم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويقصدون بنفقاتهم مرضات الله مرضات الله وكذلك ايضا مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هؤلاء هم الكفار من الأعراب المقصودون هنا فمن الأعراب من هو مؤمن ومنهم من هو كافر فقوله قالت الأعراب أي الكفار منهم وليس المؤمنين فمن الأعراب من هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى مصدق بالله مصدق برسوله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن الشغيث يرجح هذه الآية أن المقصود بالأعراب هنا أعراب كفار وليس المقصود بهم الأعراب المسلمين بعض الأعراب وليس كل الأعراب قالت الاعراب أي بعض الأعراب هذا الذي اختاره ويؤيد ذلك قال قوله قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا هذا النفي قال يفيدوا العموم أي لا إيمان لكم لأن الفعل إذا وقع بعد النفي أفاد العموم قالت العراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان قال الثانية ولما يدخل هذا المقصد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال الفعل هنا وقع بعد النفي والقاعدة في الفعل إذا وقع بعد النفي يفيد العموم أي لا دخل الإيمان في قلوبكم الآن ما في إيمان أبدًا لا قليل ولا, ولا كثير ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم لا قليل الإيمان ولا كثير الإيمان لأن القاعدة تقول في النغة أن الفعل إذا وقع بعد النفي أفاد العموم أفاد العموم فيكون المعنى لم يدخل الايمان في قلوبكم أي لا دخل للإيمان في قلوبكم ولا شيء لا قليل ولا كثير هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى وقد علمت أن المقصود من العرب لهم بعض العراب هم المنافقون كما في قول تعالى من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر هؤلاء هم المقصودون ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر هؤلاء منافقون نسال الله السلامه لكن الأعراب المسلمون أشار إليه في نفس الآيات ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول هؤلاء مؤمنون بالله سبحانه وتعالى فهم قسمان قسم يتخذ ما ينفقه إنما تقيا وتخلصا فقط مغرم ولا يريد به الإحسان لا يريد به الإحسان وإنما كالمغرم وقد شيء لازم والمغرم ربما يطلق على اللزوم يقال فلان غريمه أي ملازم له ملازم له لكن شيء لازم يخرجونه ولا يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى فالحاصل يا اخوان أن الاعراب هنا الشنقيق يذهب انهم كفار وليسوا من مؤمنين والجمهور جمهور العلماء أو أكثر العلماء يرون أنهم مسلمون ولكنهم ناقص الإيمان ناقصوا الإيمان وقالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولا تغولوا أسلمنا أي عندكم اسلام وليس عندكم إيمان كامل وليس عندكم إيمان كامل هذا الذي عليه أكثر المفسرين في هذه الآية وأما الشنقية فيختار أنهم كفار هؤلاء العراب الذين قال الله فيهم وكأن الإمام البغوي يميل الى هذا قال الإمام البغوي يميل إلى ما أشرنا إليه من قول الشنقية رحمه الله تعالى لأنه يقول ذلك لأن الرجل قد يكون مستسلم في الظاهر غير مصدق في الباطن هذا وهو مسلم في الشرعي وإنما مسلم إسلام اللغوي الذي هو معنى النقياد قال رحمه الله وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن وقد يكون مصدقا في الباطن غير مقاد في الظاهري. انتهينا من هذا في الحاصل أن الإسلام أو أن الإيمان في اللغة قول وعمل قول وعمل والعمل باللسان وبالأرخان أو قول واعتقاد بس اعتقاد وعمل باللسان وكذلك ايضا من وعمل اللسان معلوم شهادا النطق بالشهادتين وكذلك التسميح والتحميد والتهليل لكن أصل العمل باللسان هو النطق بالشهادتين اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والعمل بالأركان معلوم الصلاه الحج الزكاه إلى آخر ذلك لكن عمل اللسان هو النطب يذكرونه بالشهادتين وعمل الأركان ما عدا ذلك من صلاه ومن صيام ومن حج إلى آخره واعتقاد القلب هذا معلوم هو التصديق قالوا قد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ هذا سريعا لكن نصل إلى نهاية الحديث وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فما هو الإسلام يا أخي عمر الإسلام ما هو لغة نعم لغه الانقياد واصطلاحا شرعا الانقياد لله بالتوحيد ايه الانقياد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلص من الشرك او الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلص من الشرك وهذا بمعنى الايمان ايضا يعتبر هذا التعريف بمعنى الايمان قال رحمه الله وقد اقتنف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين سأله أي? عن الإيمان وعن الإسلام عنهما أي? عن الإيمان وعن الإسلام حين سأله جبريل عليه السلام وهو ما أخبرنا أبو الطاهر محمد بن علي ابن محمد بن علي ابن محمد بن ابن بويه الزراد البخاري قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن هنيب الشاشي قال حدثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر كهمس هذا رجل عابد هو خير فيما يذكرون من ترجمته أنه سقط عليه درهم فبحث عنه ثم وجد وجد ذلك الدرهم ثم تركه قيل له مالك لك تركته ليش ما أخذته قال لعله غيره لعله غيره يمكن حق الناس مو حق إذا هذا يمكن حق إليه انه بحث حتى وجد درهم خذ حقه قال لعله غيره فتركه ومشى فعنده ورع عجيب هذا الرجل وقال أخبرنا أما نحن لو بحثنا وجدنا درهم بجانبه درهم ودرهم وقال الله رزق وش الله أخذه ما هذا انظر الى ورعه قال أخبرنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحي بن عمرو. قال كان أول كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبدا الجهني ويصلح كان أول كان أول وهنا نصبه هنا نصب معبدا على أنه خبر والذي يظهر لو قال اول على الظرفية هذا اقرب فيكون معبد كان معبد أول من تكلم في القدر ويصلح أول اسم فاعل أسبق من تكلم رسي اسم تفضيل هذا وهذا فنقرأه على ما ذكرهم قال كان أول من تكلم في القدر يعني في معبدا الجهني وقرجت أنا وحميد بن عبد الله والحديث معنوم الصحيحين فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا لو نقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه, فسألناه عما يقول هؤلاء فلقينا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والشخص إذا أشكل عليه شيء ففيه من الفايد هذه الفقره التي مضت أنها إذا أشكلت مسألة واعضل أمر على الطالب ينبغي أن يرجع فيه العلماء يرجع فيه العلماء كما صنع حميد وكذلك أيضا هذا الآخر الذي هو يحيى بن عمر فلما اشكل عليهم الامر عرفوا ان هذا الامر على خلاف ما علموه من علمائهم وهم من يتعلمون عندهم لكن اشكل قبل أن يبثوا فيه ذهبوا الى مكه حاجين او ذهبا الى مكه حاجين وتمنيا ان يلتقيا باحد من العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لهذا العالم العظيم هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه النعم العظيمه انظر كيف للسماق الان قال فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فاقتنفته انا وصاحبي واحد عن يمينه واحد عن شماله هذا هو الاقتناب فاقتنفته انا وصاحبي اي احد عن يمينه والآخر عن شماله وهذا من الادب ما ياتي شخص يعني من امام المدرس هنا جاء ما في مانع ما في من إذا واجهه بالسؤال ما في مانعه ولا يقوم من خلفه هذا المقصود أنه لا يأتي من خلفه ويسأل إما أن يكتنف أو يأتي من الأمام والأكثر أنه يأتي من الأمام عند سؤاله أما من الخلف ويسأل هذا خطأ قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فعلمت أنه سيكل الكلام إليه ولا بس أن الشخص العلم ان صاحبه يريده ان يتكلم يتكلم ولا سيما إذا كان أعلم من صاحبه ولا سيما أيضا إذا كان اجتمع مع العلم كبر السن فإنه حق بالسؤال فيسأل ويتقدم به السؤال لا بأس بذلك فحميد أو يحيى بن يعمر التمس من حميد أنه يريده أن يسأل يبدأ بالسؤال فلما التمس منه ذلك سأله الشخص لا يتقفز كلما جاء مجلس أو كلما حضر مجلس من مجالس فيه من هو أعلم منه وفي من هو يحسن السؤال أفضل منه فلا يتقفز ويسله قبل غيره فيدع السؤال لغيره لمن يراه أنه يحسن في السؤال وربما إذا سأل أفاد بسؤاله واتى على المقصود الذي يريده الحاضرون وأما أنت ربما ما تحسن تأتي بأسئلة من هنا ومن هنا وما يستفيد الحاضرون تلك الفائدة فلذلك حميد التمس من عبد الرحمن أو يحيى بن يعمر التمس من حميد أنه يريد يسأل ربما يفيد في السؤال أكثر قال فعلمت أنه سيقل الكلام إلي فقلت يا عبد الرحمن والنداب الكنية هذا من تعظيم الشخص فالشخص إذا نادى أخاه يناديه بكنيته إن كانت له كنية فهذا جيد وإن نداه باسمه أيضا لا بأس بذلك لكن العرب كانت تحب أن تنادى بكناها كما تقدم معنى ذلك البيت أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب أما اللقب فلا تناديه بلقبه إن إذا كان من الألقاب الجميله الطيبة كزين العابدين أو إلى آخر ذلك من الألقاب الطيبة فلا بس أن ينادى بلقبه أما إذا كان اللقب من الألقاب السوء فالشخص يجنب ذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولا تنابز من الألقاب. فيناديه بكلية هذا أحسن ما يناديه به انظر إلى هؤلاء طلب المؤدبين إلى الطلبة المؤدبين يا ابا عبد الرحمن فقلت يا ابا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم أي يتتبعونه يتقفرون هذا العلم ويطلبونه ويزعمون أن لا قدر إنما الأمر ألف بضم الهمزة والنون ألف أي مستأنف جديد وليس لله علم أزلي قديم فيه وإنما الله يعلم الأشياء بعد حدوثها وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وهذه الطائفة أجمع العلماء على كفرها ومنهم من ذكر انقراضها وأنها قد انغرضت هذه الطائفه التي تقول إنما علم الله أنف أي مستأنف جديد ولا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها أما علم أزلي قديم بالأشياء قبل حدوثها فهذا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى وهذا ما يسمى بالقدري وهم قلات القدريه وهؤلاء أجمع العلماء وأطبق العلماء على تكفيرهم فالذي يقول أن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وبعد حدوثها أما علم أزني بالأشياء أن الله يعلم ما كان وما سيكون هذا ما هو موجود وإنما يعلم ما كان فقط يعلم ما كان أو ما يحصل فقط ما يحصل فقط أما ما لم يكن في الازل وبعد وقبل ان يكون هذا ما هو لله سبحانه وتعالى هذه الطائفه كما سمعت اجمع العلماء على تكفيرها وقائد هذه الطائفه هو معبد الجهني هذا الذي سن هذه السن السيئة ونسأل الله السلام أول من قال بالقدر في البصره هو معبد الجهني كما في هذا الحديث قال يزعون أن لا قدر إنما الأمر انف ما معنى انف آه لق هذا عنده ما معنى أنف ويزعون أن الأمر انف انت أي مستأنف لم يكن من قبل يعلم الأشياء الله وإنما يعلم الأشياء بعد أن تحصل هذا كفر بالله والله يعلم الأشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها سبحانه و علمه بعد حدوثه ليس هو العلم الازلي ليس هو العلم الازلي و ليس العلم بعد الحدوث و نفس العلم قبل ايش الحدوث فان العلم بعد الحدوث يترتب عليه الجزاء و به منازل الناس تعرب به منازل الناس قال يزعمون ان لا قدر انما الامر انما الامر الف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم مليء وهذا الذي ينبغي للشخص أن يتبرى من الأقوال الباطلة ومن أهلها فإن هذا منهج سلفي عتيق قديم عليه بن عمر وعليه من كان قبل بن عمر كأبيه وكذلك أيضا أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليهم البراء أو البراءة من أهل الأهواء ومن أقوان أهل الأهواء فهذا ابن عمر يقول فإذا لقيت يا, يا حميد فأخميد ويا يحيى إذا التقيتما بهذه الطائفة فأخبرهم أني بريء منهم وبرات ابن عمر منهم شديدة إذا قيل لمعبد ابن عمر بريء من قولك هذا وبريء منك فلا شك أن معبد أن يعرف من هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعالم من علماء الأمة في ذلك الزمان رضي الله تعالى عنه. فيقول ابن عمر اخبروهم اني بريء منهم ومن أغوانهم وهذا اللائب والبراء من أهل الأهواء بحسبها وهم يختلفون هم درجات في الشر هم دركات في الشر ما يقال درجات في الخير هم دركات في الشر والعياذ بالله فتختلف براءتك من معبد الجهني عن غيره من أهل الأهواء فولاءك براءتك بحسبه فولاءك المستقيم ولا الصالحين هذا أمر مطلوب شرعا وبراءتك من اهل الأهواء كذلك أمر مطلوب شرعا وأوثق عرى الايمان كما يقول عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإسلام الشخص يحافظ على هذا الامر العظيم وهو الولاء والبراء الولاء لاهل الخير والبراء من اهل الشر قال فاذا لقيت أولئك فأخبروا أني منهم بريء وأنهم مني براء. لا أنا منهم ولا هم مني ثم إلى آخره إن شاء الله نقرأ فيما بعد والذي نفسي بيده نقرأ هذا ثم نقرأ الحديث لنسي سوقه قال والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا وهذا أخذهم الأدلة أن الكافر مهما عمله فلا يقبل منه شيء من الأعمال وليس تالي على الله سبحانه وتعالى وانما هؤلاء عند ابن عمر وفي ظن ابن عمر بل في ظن اهل الاسلام اصحاب المعتقد الصحيح ان معبدا وشله كفار بالله سبحانه وتعالى لانهم نفوا علم الله السابق وقالوا انما العلم انفرق والأمر امر مستأنف فابن عمر قال هذا وحلف هذه الايمان بناء على الدليل الذي ايش سيسوقه الذي فيه الايمان بالقضاء والقدر من خيره وشرره كما سياتي ان شاء الله الكلام على ذلك يمينه على شيء بناه رضي الله تعالى عنه قالوا الذي نفسه بيدي له أن مثل أحد ذهب فأنفقه سبيل الله ما قبل الله منه شيء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال إلى آخره سبحانه الله وحمده لا إله لأنت استغفرك هنا يقول سمعنا كلام الشيخ الفوزان يقول لا داعي أن يقول أنا سني سلفي ما دمت انت ثابت على ذلك فما صحه هذا له وجه من الصحه إن كان يقولها تبجحا وعجبا وغرورا وفي في داعي انا السني فلان السني الاثري كلهم الاثري الذي اسمعهم السني الاثري كلهم صاروا خلفي ونسال الله السلامه صاروا متأخرين في هذا السني السلفي الاثري فهذا يبعث على العجب يبعثوا على العجب السني السلفي تجد يكتب سطر السني السلفي العثري ما فيه داعي أخي أنت سلفي بأعمالك أعمالك هي التي تبرهن على أنك سني سلفي ولكن قص الشيخ هذا الذي أشرنا إليه وليس قص الشيخ أن هذه النسبة ممنوعة لا بي ممنوعة هذه النسبة فقد ذكر الذهبي أنها نسبة جائزة أن الشخص يقول أنا سني أنا سلفي ما فيه مانع عن يقول الشخص أنا سني أنا سنفي من باب الاخبار لا من باب العجب والغرور من باب العجب والغرور خطأ ومن باب الإخبار أنه يخبر باعتبار واقع وباعتبار حاله أنا سني سنفي ما فيه يعني قصة هذا جايز لكن الاختار من هذا أنا سني فالشيخ أنه يعني بعض الناس الذين يكثرون من هذا أنا سني أنا سلفي أنا أثري فلان السني فلان السلفي الاثري هذا يبعث عن العجب عياذ بالله وأكثر من تجده على هذا الحاله ينتكس لأن صلى الله سلامه شخص حسنة يقتصد وأيضا كذلك تواضع لله سبحانه وتعالى هذه التبجيحات ما هي طيبة وعملك كما يقول شيخنا حفظه الله كلمة جميلة كل واحد تشرحه دعوته كل واحد تشرحه دعوته فذاك تشرحه دعوته على أنه سن سنفي وذاك تشرحه دعوته على أنه خلفي بدعي ولس الله سلامه فالاعمال هي الميزان مع ما في القلوب سبحانك الله وحمد وحمد سعيدا علينا يقول لا تكرر علينا سبحانك الله وحمد مرتين لكن درجة عن النسان ذاك الله خيرا إلى هنا